تسعد في هذه الدنيا و تفوز ب ج ن ة معاشر المسلمين لما خلق الله عز و جل الخلق قامت ا ل ر ح ي م فقالت هذا مقام العالم بك من ا ل ق ط ي ع ة تكلم الرب جل و علا فقال أ م ا ترضين أ ن أ ص ل من و ص ل ك و أ ن أ ق ط ع من قطعت قالت بلى قال فذلك لك ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم و ق ر أ و ا ان شئتم قول الله جل وعلا فهل ع س ي ت م إ ن توليتم في ا ل أ ر ض فهل َْ عسيتم ََُْْ إ ِ ن توليتم َََُّْْ أ َ ن تفسدوا ُُِْ في ِ ا ل ْ أ َ ر ْ ض ِ وتقطعوا َََُِّ ر ْ ح ا م َ ك ُ م ْ اولئك ََ الذين ََّ لعنهم َََُُ الله َُّ ف َ أ َ ص م َ ه ُ م ْ و َ أ َ ع ْ م َ ى أ َ ب ص ا ر َ ه ُ فهذا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يبين ُُِ عظيم ََِ حق الرحم ي وعظيم قدرها ان ربنا جل وعلا خاطبها بقوله اما ترضين ان اصل من وصلت أ ي أ ن يصل من وصل الرحم ي بالبر و ا ل إ ح س ا ن أ ن يصله الله جل وعلا ب ا ل إ ح س ا ن والخيرات و أ ن من قطع الرحم ي قطع الله عز وجل عنه فضله ورحمته و إ ح س ا ن ا ومن ههنا ا جاءت ا ل أ ج ل ة ا ل س ر ع ي ه ببيان أ ه م ي ة الرحم وصلتها و ا ل أ م ر بها بل هذا كان مقررا من قبل في شرع من قبلنا قال الله جل وعلا و إ ذ اخذنا أ ميثاق بني إ س ر ا ئ ي ل لا تعبدون إ ل ا الله وبالوالدين إ ح س ا ن ا وللقربى واليتامى والمساكين وقول للناس حسنى هكذا أ م ر ه م الله جل وعلا وبين لنا ذلك في كتابه أ ن ه من ج م ل ة ما نزل من الشرائع ب د أ ه ا ب أ ن يعبد الله وحده لا شريك له ومنهاهما يقرر شرعا ويجب على ا ل د ع ا ة المصلحين أ ن يكرروا هذا ا ل أ م ر حتى يكون راسخا أ ن يعبد الله جل وعلا و أ ن لا يصرك معه أ ح د كما قال في كتابه وقضى ربك أن ل ا تعبدوا إ ل ا إ ي ا ه وبالوالدين إ ح س ا ن ا فذكر نوعا من الرحم خ ا ص ة ب إ ح س ا ن خاص بعدما أ م ر ب أ م ر أ و ل الا وهو ان يعبد الله وحده لا شريك له ولهذا لما جاء ع م ر بن عبسه رضي الله عنه وكان وقتها على الشرك والنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في بدايات دعوته س أ ل هذا الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من ج م ل ة ما س أ ل بما ت أ م ر ه فبين أ ن ه ي أ م ر ه م في ع ب ا د ة الله وحده وترك ا ل أ و ث ا ن و ص ل ة ا ل أ ر ح ا م فكان هذا من أ و ا ئ ل ما كلف به العباد و أ و ل ذلك على ا ل إ ط ل ا ق أ ن يعبد الله وحده لا شريك له ولذلك أ ي ض ا لما كان أ ب و سفيان على الشرك وكان في ت ج ا ر ة ب أ ر ض الرب وقد وصل كتاب النبي صلى الله عليه وسلم هرقل ي أ م ر ه ب إ س ل ا م فطلب هرقل أ ن يبحث عن من هو من ج ز ي ر ة العرب ببلاده فوجد أ ب و سفيان و ط ا ئ ف ة من قريش معه ف س أ ل عن أ ق ر ب الناس نسبا إ ل ي ه فقال أ ب و سفيان أ ن ا ف أ م ر ه ب أ ن ي س ت ق إ ذ ا س أ ل ه وجعل قريشا من ورائه إ ن كذب أ ن يقوموه فلولا الحياء كما قال أ ب و سفيان لكذب فكان مما س أ ل ه هرقل عن د ع و ة هذا النبي فقال إ ن ه ي أ م ر ن ا بعباده الله وترك ا ل أ و ث ا ن و ص ل ة ا ل أ ر ح ا م فكان مما بين هرقل بعد أ ن هذه د ع و ة نبي أ ي ه ا الناس امرنا ب أ ن نعبد الله وحده لا شريك له ومن جمله ما امرنا به ا ل إ ح س ا ن إ ل ى الرحم ا ل خ ا ص ة والعامه فقال ربنا جل وعلا و ا ع ب د ا ل ل ه ولا ت س ي ك و ا به شيئا وبالوالدين ا ح س ا ن وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجند والصاحب بالجنب وابن السبيل فيا أ ي ه ا الناس أ م ر ن ا ب س ل ة ا ل أ ر ح ا م قال أ ه ل العلم منهم ا ل إ م ا م النووي رحمه الله و اختلفوا في حج الرحم ما فيه فقال بعضهم هي كل ذي رحم محرم بمعنى لو قدرت أ ح د الرجلين أ ن ث ى ف إ ذ ا كان لا يحل لهذا أ ن يتزوج تلك فهذا هو الرحم وعلى هذا فلا يدخل ب ن ا ل أ ع م ا م و ب ن ا ل أ خ و ا ل يدخل ا ل أ ع م ا م نعم و ا ل أ خ و ا ل أ م ا أ ب ن ا ؤ ه م فلا يدخلون ل أ ن ه م ليسوا بذي رحم محرم ولهذا يجوز للرجل أ ن يتزوج ابنه خالي وابنه عمي وعليه فهذا القول يخرج بعض الرحم وقيل وهذا هو ا ل أ ق و ى إ ن شاء الله أ ن الرحم ي كل من له ص ل ة رحم ب ك سواء كان محرما أ و لم يكن محرما وكان من أ ه ل الميراث ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في طائفه في ج م ل ة حديث ثم أ د ن ا ك ف أ د ن ا ك وقد بين عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ن أ ب ر البر أ ن يصل الرجل ود أ ه ل أ ب ي ه فهذا يعم من كان رحما م ح ر م ة أ و رحما غير م ح ر م ة قال النووي رحمه الله و هذا هو القول الصواب ثم قال من قال من أ ه ل العلم و ا ل أ ر ح ا م م ت ف ا و ت ة و صلتها م ت ف ا و ت ة فمنها ما ي ج ب و منها ما يستحب بحسب قرب الرحم وبعدها وبحسب ا ل ح ا ل ة فمن الرحم ما يوصل إ ض ا ف ة إ ل ى السلام وترك ا ل م ه ا ج ر ة يوصل بنفقته فالوالدان مثلا إ ن أ ع و ز ا ولم يستطيعا النفقه وقدرا ل و ل د على ا ل إ ن ف ا ق عليهما فهذه من ا ل ص ل ة ا ل و ا ج ب ة وينفق ا ل إ ن س ا ن على أ و ل ا د ه ما دام في السن التي ينفق عليهم فيها أ م ا إ ذ ا بلغ وصاروا رجالا مكتسبين فلا يلزم ا ل أ ب أ ن ينفق على ولده ولكنه يحسن إ ل ي ه والبنت ينفق عليها حتى تزوج ثم تصير رفقته ا على زوجها أ ي ه ا الناس تتفاوت ا ل س ل ة فمن الناس من يوصل بسلام من ا ل ر ح ل ومن الناس من يوصل إ ض ا ف ة إ ل ى ذلك بمال كما سبق ومن ط ل ا ق ة وجه ومن إ ح س ا ن وترك هجر ومن م ل ا ط ف ة ومن م د ا ر ا ت قال أ ه ل العلم يصل الرجل أ ه ل بيته ب ا ل إ ن ف ا ق عليهم وبالمداراه وبحسن الخلق و ب ا ل إ ن ف ا ق عليهم و ب ت أ د ي ب ه م ب أ م ر ه م ب ا ل ط ا ع ة بنهيهم عن ا ل م ع ص ي ة يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا قوا ن ف س ك م و أ ه ل ي ك م نارا وقودها الناس و ا ل ح ج ا ر ة عليها ملائكه غلاظ ش د ا د لا يعصون الله ما أ م ر ويفعلون ما يؤمرون ف أ م ر الله جل وعلا في ك ت ا ب ه ب و ق ا ي ة النفس من عذاب الله و ب و ق ا ي ة ا ل أ ه ل ويكون ذلك بحسن تعذيبهم و ب أ م ر ه بالطاعات وحثهم عليها ودلالتهم عليها وبنهيهم عما حرم الله جل وعلا يعلم الصغير أ ن يصل رحمه و أ ن يصل كل ما أ م ر الله جل وعلا بوصله ولهذا وسع بعضهم فقال هنالك رحم د ي ن ي ة هي ل أ ه ل ا ل إ ي م ا ن فيوصل كل مؤمن ب ا ل إ ح س ا ن والخير بحسب الاستطاعه ويتفاوت الحكم من وجوه الى استحبابه يوصل فلا ي ه ج ر ولهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أ ن يهجر بعضنا بعضا فوق ثلاثه وجعل خيرنا من ي ب د أ أ خ ا ه بالسلام وهنالك الرحم التي هي من ا ل أ ر ح ا م ولذلك قيل والله أ ع ل م الرحم فيها معنى ا ل ر ح م ة فالرحم الرحم الذي هو ص ل ة ا ل أ ر ح ا م لها ع ل ا ق ة بالرحم في بطن ا ل أ م فهي ت أ و ي الجنين ففيها حفظ له وفي الرحم سكون له ومنزل و م أ و ى فكذلك الرحم فيها جانب ا ل ر ح م ة فيها جانب حفظ الحقوق فيها جانب ا ل إ ح س ا ن ف ا ل إ ن س ا ن يحسن إ ل ى اهله ولينفق عليه مما م اتاه الله جل وعلا ولا يخشى فقرا ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي في النفقات ب أ ن يبدا ا ل إ ن س ا ن ب ب ذ من يعب ثم يوسع بعد ذلك على غيره بحسب ما يفتح الله جل وعلا أ ي ه ا الناس س ل و ا ل أ ر ح ا م ف إ ن صلتها واجبه قال القاضي ع ي ا ب و إ ن قطع الرحم من كبائر الذنوب وتتفاوت الصله ويتفاوت القطع فلو كان ا ل إ ن س ا ن واصلا غ ا ي ة الوصول فذاك ا ل و ا ص ل وهو في أ ع ل ى الدرجات و أ ق ل ذلك أ ن يترك الهجر وليسلم و إ ن زاد على ذلك فحسن و من هو في شر الدرجات من يقطع ا ل ر ح ل و خ ا ص ة إ ذ ا وصلت فهي أ س و أ المراكب قال أ ه ل العلم و الدرجات ثلاث واصل و مكافئ و قاطع قال الرسول صلى الله عليه و سلم ليس الواصل بالمكافئ و لكن الواصله من إ ذ ا قطعت رحمه وصلها فجعل واصلا و مكافئا و قاطعا أ م ا الواصل فهو الذي يصل و يبلغ في وصف ص ل ة ا ل أ ر ح ا م درجات ع ا ل ي ة و خ ا ص ة إ ذ ا قطعت رحمه وصلها و أ م ا المكافئ فهو الذي يعامل بالمثل إ ن أ ر س ل إ ل ي ه أ ح س ن و لكنه لا يهجر و لا يترك ا ل ص ل ة مطلقا هذا المكافئ أ م ا القاطع فهو الذي يقطع الرحم يهجر و لا يسلم و لا يواسي و لا ينفق و لا يبش في وجه و لا يتطلق وجهه و نحو ذلك يقطع إ ذ ا قطع فقطع فهو قاطع و إ ن وصل فقطع فهو أ س و ا من سابقه فهذه هي درجات الناس و هذه هي منازلهم و مراتبهم في السله و ا ل م ك ا ف أ ة و القطع أ ق و ل ما تسمعون و أ س ت غ ف ر الله العظيم لي و لكم و لسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إ ن ه هو الغفور ل ر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 وفيه يقول الله جل وعلا أ م ا ت ر ض ي أ ن أ ص ل من و ص ل ك و أ ن أ ق ط ع من قطعت قالت بلى قال فذلك لكم فرضيت و ق ر أ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا فهل عسيتم ان توليتم ان تفصلوا في ا ل أ ر ض وتقطعوا ا ر ح م ك م ولذلك قال أ ه ل العلم مما يبين عظيم الرحم ي وقدرها أ ن من قطعها وقع في ك ب ي ر ة من الكبائر و في المقابل من وصلها كان على خير فقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه و سلم ما يبين ذلك و يبين شيئا من أ ن و ا ع ا ل س ل ه و كيفيتها فمن ج م ل ة هذه ا ل أ ح ا د ي ث عن المصطفى صلوات رب و سلامه عليه قوله صلى الله عليه و سلم من أ ح ب أ ن يبسط له في رزقه و أ ن ي ن س أ له في اثره فليصل رحمه من أ ح ب ا ل س ع ة في الرزق و من أ ح ب أ ن يزاد له في عمره و يبارك له في ذلك كله فليصل رحمه و لهذا قال أ ي ض ا عليه ا ل ص ل ا ة و السلام ص ل ة الرحم ة وحسن الجوار أ و قال حسن الحرم ي ج ي د ا ن يعمران الديار و ي ج ي د ا ن في ا ل أ ع م ا ر ص ل ة الرحم صلتها بما توصل به وحسن الجوار ب أ ن لا يؤذي ب أ ن يسلم ب أ ن يحسن حتى لو صنع طعاما زائدا أ ع ط ى جيرانه منه يصلهم يتعهدهم خ ا ص ة بالنصع و ب أ ن و ا ع ا ل إ ن ف ا ق من ا ل أ م و ا ل يحتاج إ ل ى ذلك ومن ا ل م ع ا و ن ة ب ا ل أ ب د ا ن ب أ ن تحمل له متاعا م يعجز عن حمله ونحن ذلك من أ ن و ا ع ا ل إ ح س ا ن ف ص ل ة الرحم وحسن الجوار أ و قال حسن الخلق وما من شيء أ ث ق ل في الميزان من حسن الخلق كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أ ث ا ر ه م ا ما فضلهما قال عليه ا ل ص ل ا ة و السلام يعمران الديار ت ك و ن الديار عامره بالخيرات و ب ا ل م ؤ ا ن س ة و ب ا ل إ ن ف ه و حسن ا ل ع ش ر ة و بالسعه في الرزق و نحن ذلك من البركات تعمر بالخيرات من إ ق ا م ة الصلوات و من بسط الرزق و نحن ذلك تعمران الديار وتزيدان في ا ل أ ع م ا ر ح ق ي ق ة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومما يبين ذلك ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وقد حلف على ذلك ي م ي ن فذكر أ م و ر ا منها ما أ ق س م عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ما نقص مال من صدقه وما ازداد عبد بعفو الا عزا ومن تواضع لله رفع و بين ص ل ة الرحم و قال إ ن مثل هذه ا ل أ م ة مثل أ ر ب ع ة نفر رجل آ ت ا ه الله مالا و علما فهو ي ت ق الله في ماله ينفقه على و ك ه و يصل فيه رحمه قال عليه ا ل ص ل ا ة و السلام فهو في أ ح س ن المنازل أ و قال ب أ ط ي ب المنازل ورجل آ ت ا ه الله علما ولم يبده مالا فهو يقول لو كان لي مثل ما لفلان لعملت فيه مثل الذي يعمل قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو صادق في نيته فهما في الاجل سواء وذكر الثالث فقال ورجل آ ت ا ه الله مالا ولم يؤكه علما فهو يخبط في ماله لا يصل فيه ر ح م ة أ ي لا يصل بالمال ر ح م ة يقطع ولا ينفق أ و قد يقدر على أ و ل ا د ه أ و يضيعهم فيسبب ل ذ ف س ه ذنبا ويسبب ل ذ ر ي ة حقدا وحسدا وربما جرهم إ ل ى الفواحش من حيث لا يشعروا أ و جرهم إ ل ى المخدرات فالتقتير له ضرر كما أ ن ا ل إ س ر ا ف في ا ل إ ن ف ا ق له ضرر ومن ها هنا أ م ر العبد بالاعتدال فيما ينفقه هذا الثالث رجل اتاه الله مالا ولم يبده علما فهو ي خ ط ط في ماله لا يتق الله فيه ولا يصل به رحما قال فهو ب أ خ ب ث المناسب ورجل لم يبكه الله مالا ولا علما هذا الرائع فيقول لو كان لي مثل مال هذا أ ي الثالث لعملت فيه مثل ما يعمله قال النبي صلى الله عليه وسلم هما في الوزر سواء هما في الوزر سواء الا أ ي ه ا الناس من هذا الحديث فهمنا أ ن تقوى الله جل وعلا أ س ا س كل خير فيفتح لصاحب التقوى معنى الخير بل هو متقن بمعنى كمل ا ل إ ي م ا ن و أ ت ى بما يجب عليه وترك ما حرم عليه ومن جمله ما يعمل أ ن ه يتقي الله في المال الذي بيده لا ينفقه فيما حرم الله جل وعلا ولا يتعاطى حراما من ق م ا ل أ و من ربا أ و من ميسر أ و من ظلم الناس أ و نحو ذلك من ا ل م ر ا ه ن ا ت وما يكون من الكسب الحرام ولا ينفقه في م ح ر م لا ي ص ر ب به خمرا لا يقتل به نفسا لا يزلي به ا م ر أ ة لا يدفعه إ ل ى كاهل لا ي س ر ق فيه ولو كان ت مباع انما كسبه طيب وانفاقه طيب ومن جمله ما ينفقه ان يصل بالمال رحمه فينفق ا ل ن ف ق ة الواجبه و ا ل ن ف ق ة ا ل م س ت ح ب ة أ ي ه ا المسلمون افلا يكون مثل هذا مما يصلح الله عز وجل به احوالنا ونرى ما نرى من سوء ٍ م ت ف ا و ت من شرك بالله ومن ترك م ت ا ب ع ة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ف ط ع رحمه ومن عقوق للامهات ونحو ذلك بل والواد قد وجد ولهذا كان مما أ خ ب ر به النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من شبائل الذنوب الشرك بالله وعقوق الامهات وواد البنات وقيل وقال و ك ث ر ة السؤال هذا من جملتي المحرمات ومن كبائر الذنوب ا س أ ل و ا الجهات ا ل م خ ت ص ة فيما يكون من ا ل إ ج ه ا ض خ ا ص ة في ح ا ل ة الحمل غير الشرعي نعم لا يحق لك أ ن تضع ن ط ف ة م ح ر م ة في رحم يحرم عليك الرسول ولكن إ ن تخلق الجنين فلا تجمع عدوانين عدوان على ا ل م ر أ ة و أ ه ل ه ا وعدوان على هذا الجنين ف ب أ ي حق ي ق ت ر أ م ا ر أ ي ت كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم ل ل م ر أ ة التي قالت إ ن ه ا ر ب ل ى من الزنا وكانت م ح ص ن ة ف أ م ر ه ا أ ن ترجع حتى تضع ولدها لم يقل لها سيكون عاله على المجتمع لا بد من إ ج ه ا ض ه لم يقل لها اقتليه لم يقل لها تخلصي منه و إ ن م ا قال لها اذهبي حتى ت ض ع ي فلما وضعت أ خ ب ر ت أ ن ه ا وضعت وهي تحمله قال ارجعي ف أ ر ض ع ي ه وهذا من ا ل إ ح س ا ن إ ل ى هذا المخلوق الذي ولد ظلما نعم إ ن ه يخرج كثيرا إ ل ى هذه المجتمعات يخرج وقد يحمل عللا و أ م ر ا ض ا لكن ما ذنبه إ ن ه ذنب من زنى وذنب من لم ي أ م ر بالمعروف وينهى عن المنكر وذنب من لم يقل بحق الله جل وعلا في هذه ا ل أ م و ر فذهبت ف أ ر ض ع ت فجاءت به يطعم الطعام عندها أ ق ا م النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام ح ت ى عليها فرج معها أ ي ه ا الناس حتى إ ن الرحم الكافر ة ت و ص ل إ ن أ س م ا ء رضي الله عنها قال في الرسول صلى الله عليه و سلم إ ن أ م ي جاءت و هي ر ا غ ب ة أ ي ر ا غ ب ة ا ل س ل ة أ ف ا ص ل ه ا قال نعم ف أ م ر ه ا النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام ب س ل ة رحمها وهي أ م ه ا ولهذا كان للوالدين في الرحم ي كان لهما م ن ز ل ة خ ا ص ة و إ ن جاهدا على أ ن تشرك ب ه ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا م ع ر و ف ة واتبع سبيل من أ ن ا ب إ ل ي ه هذا مما يبين عظيم قدر الرحم ي ع ل ى ف ص ل ا ل أ ر ح ا م و أ خ ت م بحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطب فيه أ ب ا ه ر ي ر ة رضي الله عنه و ع ا م ة ا ل أ م ة يقول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ف ش و ا ل س ل ا م و أ ط ع م ا ل ط ع ا م و ص ل ا ل أ ر ح ا م وصلوا بالليل والناس نيام ثم ت د خ ل ا ل ج ن ة بسلام أ م ا بعد ف إ ن خير الكلام كلام الله وخير الهدي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 وعن التابعين وعمن ن تبعهم ب إ ح س ا ن إ ل ى يوم الدين اللهم ن س أ ل ك ا ل ث ق ى والعفاف والغنى ن س أ ل ك اللهم الصله الرحيم اللهم وفقنا إ ل ي ه ا ربنا آ ت ن ا في الدنيا ح س ن ة وفي ا ل آ خ ر ة ح س ن ة وقنا عذاب النار و ق و م و ا إ ل ى صلاتك م